Istekłać, ułaznę, wrzegać. Aصلا, mafie, w odd. A nac, ana, ana. شيء بقلبي وصلك فجأة كلامي كله بيصير سكوت ياغل علي مني بلحظة غيابك عني بشام حبيبي